وقال الملك أوتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين نمين قال جعلني على خزائن الأرض اني حفيظ عليم وكذلك مكا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 وجاء اخوه يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ما جهزهم بجهازهم قال اتوني باخ لكم من ابيكم الا ترون انياوا في الكيل وانا خير المنزلين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 اللوم يرجعون فلما رجعوا الى ابيهم قالوا قالوا يا ابانا منعنا الكين فاوث المعنا اقونا نكتل وان لنا له لحافظون قال هل انكم كما أمنتكم على أخيه من قبل خير وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم قالوا يا ابانا ما نبغي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 فَلَمَّا أَتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ وَقَالَ يَا بَنِي إِلَّا تَدْخُلُ مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَدَخُلُوا مِنَ الْبُوَابِ مُتَفَرِّقَةً وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ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 في نفس يعقوب قضاء وانه لذو علم لما علمناه ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف ااوى اليه اخاه قال إني أنا فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل استقاية في رحل أخيه ثم أذن موذن, ثم أذن موذن نيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون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 أب شيخ كبير فخذ حذنا مكانه إننا نراك من المحسنين قال ما الله أن نخذ إلا من وجدنا مت عنده إن إذا اللظالم فلم منه قال كبيرهم الم تعلم ان اباكم قد خذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما كنتم في يوسف فَلَنَا بِرَحَلٍ رَضِي حَتَّى يَا ذَنِي لِي أبي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ يُرْجَعُونَ إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ بِنَا كَسَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِنَّا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ وَاسْأَلِي الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيلَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمُوا أَنفُسُكُمُونَ صبر جميل فصبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا اسفي على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تَالَ اللهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَبًا وَتَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنْ اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ يا بني يذهبوا فتحسسوا مني يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون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 قالوا تالله لقد ترك الله علينا وان كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه ابياتي بصيرا فَالقُومُ عَلَى وَجْهِ أَبِيَاتٍ بَصِيرَةٍ وَتُنِي بِأَهْلِكُمُ أَجْمَعِينَ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُو هُمُو إِنِّي لَأَجِدُ لِي حَيُوسٌ فَلَوْلا أَن تُفَنِّدُونَ قَالُوا تَاللَّهِ إِن نكل لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا قال الم قل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أَعْفَر لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا قَاطِئِينَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الغفور فلما دَخَلُوا على يوسف آوال أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وَقَدْ أَحْسَنَ بِيَ إذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ أَبِيكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ هِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبِّ قَدَامِي علمتني من الملك وعلمتني من تاويل الحديث فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا ولا توفني مسلما والحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذا جمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسالهم عليه من اجر هو الا ذكر للعالمين وكاين من آية في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون افامنوا ان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 ورسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم من أهل القرى أَفَلَمْ يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عَاقِبَةُ الذين من قبلهم ولدار الآخرة خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتقوا أَفَلَا تَعْقِلُونَ حتى إذا استي الرسل وظنوا أنهم, قد كذبوا وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا 116. ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عذرة لأولي الألباب 118. ما, ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًا وَرَحْمَةً لقوم يُؤْمِنُونَ بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> أَلِفْ لَمِّمْرَى تلك آيات الكتاب والذين لَإِلَيكَ مِنْ الرَّبِّكَ الحَقُّ وَلَكِنَّ أكثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ الَّذي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيرِ عَمدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كل يَجْرِي لأجل مسمى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 ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الارض قطع متجاولات وجنات من عناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان صنوان وغير صنوان تُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي لُكْرٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِنُونَ وَإِنْ تَعْجَبِ فَعَجَبُوا قَوْلُهُمُ أَهِذَا كُنَّا تُرَابًا النَّالَ فِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ لَغْلَانُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدٌ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 119. ولله يسجد من في السماوات ولرب طوعا وكرها وظلالهم بالغدو ولا صال قل من رب السماوات والارض قل الله قل فاتخدتم من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 وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسال تودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو عن زبد مثله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 119. في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبيس المياد. صدق الله العظيم